شيخ بما أن نحن في نهاية هذه الحلقات الثلاث شيخ أظن عندي قصة تريد أن تختم فيها نعم تكمل لهذه القصة شاب شيخ شاب في مقتبل العمر كان يلعب كرة لسه هذه القصة جديدة كان يلعب كرة وحس قبل الأدان بنص ساعة أنه الأدان حياد قام استهزن وقف قالوا له باقي على ده نص ساعة قال نص ساعة أنا كل طراب أبغتسل تروش استحمى توضع وأروح المسيطة فيقول له يا شيخ هذا له أصحابه يقول له جاء عند طرف المرعب واتكى على السيارة حط يده على السيارة كده شعر بنغزفي في صدره فزهم يا فلان تعال قال له شبا قال له شعار بنغزفي في صدري أديني موهي أبغى موهي فجابوا له موهي بسرعة جابوله قرورة الموية الصحة الصغيرة وحاسلة الرجل... يعني الشاب هذا شوف قصته في الأخير من لسان والده ووالدته يعني شيء يبكي يا شيخ يما الجاء جابوله الموية قبل يرفع على فمه قرور قبل يرفع قال أشهد أن لا إلهاته وأشهد أن محمد رضي الله ما كمل القزاز يزو على كبوت السيادة نطق الشاهد وقر كمهم هات إيش الشاهد في القصة الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس بقيله شهر بيجاهز بيته، وجاي بيله تصريح من زوجة من قريبته من دولة عربية جاي بيله التصريح وفرحان ووحيد أمه وأبو كلموني أجي عنده في البيت عشان أجاهز دخلت عليه في غرفة هو بملابس رياضية حتى الشراب ما خلعوا مني إيش الشاهد في القصة دي والله يا شيخ أقلبه في يدي واتذكر إدو كان إنا الحصان مع زمنا والآن جدتة هامدة وبكرة أنا وبكرة أنت وبكرة فلان فإن أعدينا لهذا وتخش أمي يا شيخ تلقم فيها تلقم في قدع والله من من الجاهليه الجاهليه لكن الموقف كان محزن إيش تقول له تهزه تمسكه من من حوايج تقول له قوم يا فلان انت ما انت ميت انت دوبك تاكل مو مصدق تقول له انت دوبك قاعد تاكل اه انت ما انت ميت يعني كل الواقفين أتأثروا بكاؤه تخبط فيه تقول له انت من تميت قوم يعني كان منظر رهيب تقول له قوم عروسك جايب بعد شهر عبشك جاهزة سيارة اللي طلبتها من ابوك جاهزة فين حروض كان منظر لا يستطيع حتى تحمل. لكن اصل الله تعظي ان يكون من أهل الصلاة عبار لوالده وأن أحسن خاتمنا في الدين والآخر شكرك شيخ شكر جزيل على صبرك ويانا في ثلاث حلقات يا أخوان ترى هذه نهاية الدنيا هذا مصيرنا هذه حياتنا وهكذا تنتهي إما تنتهي والعياد بالله بسوء خاتمة تسود وجوه وتبيض وجوه أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب خرج لأجل الصلاة كان يقدر يلعب كان يقدر يطوفها كان يقدر يأجلها ويأخرها لكن شوف رحمة الله فيه شوف آماله وأحلامه الشهر القادم يتزوج لكن الموت أقرب لا تقول أنا ليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس؟ أو طلوعها، والله ما في أحد يضمن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفسهم بأي أرض تموت القصص اللي ذكرناها ترى مو تسلية لازم تهزنا من الداخل تجعلنا تغير ربنا غفور رحيم الله رحمن اللي يتوب توضى صادق يبدل كل سيئات حسنات لكن يريد منا أن نتقدم خطوة أن نبدل شيئاً أن نفعل شيئا لله سبحانه وتعالى قبرك ترى هذا بيتك حفرة هذه ترى هذا مسكنك أثث مسكنك ابن لهذه الحفرة استعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح